وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في دوسه وما جعل أزوادكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأكواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, الا ان تفعلوا في الكتاب مشكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح, ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا, وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عَلَيْكُمْ إذ جاءكم جنود فَأَرْسَلْنَا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ ومن أشفل منكم وإذ زاغت, وإذ زاغت الأبطار وبلغت القلوب الحناجرى تظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وذلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم ترجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة, وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطانها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسئولا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون, ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء القوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنة حداد أشحة على القيد أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا في يأتي الأحزاب يودوا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 ولمَّرَ المُؤمِنُونَ الأحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُوهُ إِلَّا إِمَانَ وَتَسْلِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِدَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَا قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَيَّا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 كل لأبوابك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأترحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فَإِنَّ الله أعزل المحشنات مِنْكُمْ أدرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة, بفاحشة مبينة يضعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها ادعها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسكن كاحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآسينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين الصائمات والحافظات الحافظين الله كثيرا و الذاكرات و الله لهم مغفره و عظيما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 أمسك عليك زودك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمشوهن من قبل ان تمشوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن فمتعوهن وشرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انما اهلانا انما اهلانا لك ازواجك التي اتيت ازورهم التي اتيت ازورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك مما افاء الله عليك بنات عم وبنات عمتك، بنات خالك، وبنات خالاتك التي، وبنات خالاتك التي هذولا ما كانوا غاسم مؤمنة وحبت نفسها للنبي إن أراد النبي أية تنكحها، أية تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيما يا أيها النبي إنما أهلنا إنما أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن التي اتيت ادورهن وما ملكت يمينك مما افاى الله عليك مما افاى الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي وبنات خالاتك التيها دغل معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها, أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزوادهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتغوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ومن ابتغيت ممن عزنت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النشاء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج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 ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متى فاسالوهن من وراء حجابه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفحوا, تنفحوا ازواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا لو تخفوا فإن, فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون وله لعنه الله في الدنيا والاخره وأعد, واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما لئن لم ينتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمردفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يداورونك فيها إلا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا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 قال دين فيها قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آسهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا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 فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غَفُورًا ورحيماً